حول أحكام مصارف الزكاة حيث عقد المصنف هذا الفصل للحديث على مصارف الزكاة أي الأشخاص الذين يجوز دفع الزكاة لهم والذين ورد ذكرهم في كتاب الله تعالى في الآية المشهورة رقم 60 في سورة التوبة المشهورة بآية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل الآية قال المصنف رحمه الله متأسيا ومقتديا بنفس الترتيب الوارد في كتاب الله تعالى قال ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوجه وصدقا إلا لريبة إن أسلم وتحرر وعدم كفاية بقريل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم للمطلب كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أقذها تردد انتهى نص المصنف رحمه الله ابتدأ المصنف بالحديث عن الفقير والمسكين فقال ومصرفها فقير ومسكين والمعنى أن من تصرف إليه الزكاة هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه والمسكين الذي لا يملك شيئا وأفاذ المصنف أن المسكين أشد حالا حاجة من الفقير وعلل بعض الشرائح ذلك لأنه إنما كان المسكين أحوج من الفقير لأن الفقير هو من له بلغة لا تكفيه لعيش عام أما المسكين هو من له من لا شيء له كلياً والحقيقة أبنائنا الطلاب أن الخلاف في الفقير والمسكين خلاف كبير بعض المصنف يرى بعض الفقهاء يرى أنه مصنفاً واحدا والبعض الآخر يفرق بينهما المصنف يرى إن المسكين أحود من الفقير بدليل إن المصنف إن الفقير قد يكون عنده ما يسده الحاجة قال الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيان فلم يترك له سببا فلم يترك له سببا والمسكين هو من ليس له شيء بعض العلماء يقولوا إن المسكين أحسن حال من الفقير. من الفقير استدلالا بقول الله تعالى في قصة أصحاب السفينة في صورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فالله عز وجل سمهم مساكين مع أنهم ملاك سفينة تحمل الناس بالأجرة الحقيقة أن أصحاب القول الأول أجابوا على ذلك بأنهم ليسوا مساكين مسكنة فقر بل هم مساكين من باب القهر والغلبة والمذلة وليسوا مساكين من قلة ما بأيديهم بدليل قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني هم فقراء أو هم مساكين بسبب أنهم مستزلون لهذا الملك الذي يهددهم بأقل السفن منهم أو بأقل السفينة منهم الحقيقة أيضا أبناءنا الطلاب التي يصل إليها بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن المسكين والفقير يستويان، وقالوا إن هذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم بعض محققين من أصحاء وبعض محققين من أصحاب مالك، يعني الاثنين مرادفين لبعض. الفقير مرادف للمسكين، ويستدلوا على استحقاق الفقير والمسكين للزكاة بالآية السابقة وبحديث أنس رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي من مفضع أو لذي ذم موجع وحديث عبيد الله بن علي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فقلب فيهما النظر ورآهما جلدين يعني أقوياء فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حرف فيها لغني ولا لقوي مكتسب الفقير والمسكين باعتبارهم أشهر الأصناف أو أول الأصناف في مصارف الزكاة يتعلق بهما طائفة من الأحكام التالية واحد لو ادعى الفقير والمسكين دعوى الفقر والمسكنة فيصدقان يعني شخص ادعى أنه فقير أو ادعى أنه مسكين فيصدق في هذه الدعوة إلا إذا وجد من الريبة في حالهما لا يدل على كذب دعواهما فإن وجدت الريبة فلا يصدق فيما الدعياه من فقر أو مسكنة اثنين اشترط في الفقير والمسكين أن يكون مسلما فلا تدفع لفقير كافر ولا تدفع لمسكين كافر فهي للفقراء من المسلمين وللمساكين من المسلمين أيضا يشترط في من تدفع له الزكاة من الفقراء والمساكين وأولى من غيرهم أن يكون حرا فلا تعطى الزكاة لمن فيه شائبة رق لأن العبد يستغني بسيده كاستغناء الزوجة بزوجها واستغناء الولد بوالده أيضا يشترط في من تدفع له الزكاة أن لا يكون عنده قليل يكفيه يعني إن كان عنده مال قليل يكفيه مدة العام فلا يعطى من الزكاة شيئا ويشترط أيضا أن لا يكون واجبا نفقة على غيره من هو غني بمعنى لا تدفع للصبي الذي أبوه غني لأن النفق هنا وجبة على لأن النفق هنا واجب على والدي الغني فإن عدم هذا الصبي أو غيره الإنفاق أو لم يكفيه الإنفاق فيعطى تمام الكفاية ولذلك من لزمت نفقته شخصا ماليا يعني شخصا قادرا أو غنيا فلا يعطى من الزكاة ولو لم ينفق عليه لماذا؟ قالوا لأنه له أن يأخذها بحكم قضائي لا تدفع الزكاة لشخص عنده صنعة تقوم به شخص له صنع تكفي وتكفي عياله والصنع غير كاسدة فلا يعطى من الزكاة شيئا هؤلاء جميعا ليسوا أهل فقر ولا أهل مسكنة وبالتالي ما دام الوصف غير منطبخ عليهم فلا يحق لهم الأقذى وقد أشار المصنف إلى ذلك كله بقوله إن أسلم وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنع الحقيقة أبنان الطلاب الواضح من كلام المصنف وكلام الشراح أن هذا الدين يضيق دائرة الحاجة والمذلة والزكاة كما نعلم تعطى من اليد العليا إلى اليد السفلى والإسلام ينأى بأبنائه عن ذل المسألة أو ذل مد اليد للسؤال ثم هناك مسألة هامة جدا أشار إليها المصنف وهي دفع الزكاة لبنيه وسيلحق بها بعد ذلك دفع الزكاة لموالي بني هاشم بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بنو هاشم وبنو المطلب البنوة لهاشم تمنع من أخذ الزكاة فلا يشترط لآخذ الزكاة فيشترط لآخذ الزكاة أن لا يكون من بني هاشم أما بنو المطلب فيجوز لهم أخذ الزكاة ويفرقون ما بين هاشم والمطلب بأنهم يقولون أو بعض دفقهاء الملكية يقولون أن المطلب هذا كان يأخذ شيء ونزيد الأمر إضاحا فنقول كما ذكره صاحب الشرح الكبير والإمام الدسوقي في حاشية علي إن المراد بعدم البنو هاشم هاشم هو ثاني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو عبد المطلب. أما المطلب نفسه أخ هاشم، فأبناؤه لا بأس في أن يأخذوا من الزكاة. وكلاهما شقيقان وأمهما من بني مخزوم، وهما ولد عبد مناف. يعني عندنا المطلب ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد مناف. المطلب ابن عبد مناف هو الذي كان يأخذ خلفه شيبة الحمد، فكان يرديفه خلفه حتى سمي بعبد المطلب لأنه كان فيه سمرة وشبه ب... هو ابن هاشم وكان فيه لونه سمرة، فمات تأبوه هاشم وهو صغير في عمه المطلب كفلاه وكان يرديفه خلفه. فظن الناس لسمرة لونه أن عبده فقيل عبد المطلب. أي يفرق المالكية أو يفرق تاريخيا ونسبا ما بين المطلب وما بين هاشم. فهاشم هو الجد الثاني للرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يأخذون الزكاة أي شخص من نسل بني هاشم. أما المطلب نفسه ومن جاء من بعدهم، بعده من ذريته فهؤلاء يريد أخذهم من الزكاة عبد شمس وعبد نوفل الصحيح أنهما ليس من ولد عبد مناف وإنما هو أبناء زوجته وأموهما من بني علي وكانت تحت كفالته فنسيب عليه ففرعهما ليس بآل قطع فرع هاشم من آل النبي قطعا. فرع المطلب ليس بآل على المشهور عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعا نفس هاشم المطلب ليس بآل كما هو الضغط ما المرد اذا ببنوت هاشم قالوا المرد ببنوت هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر او انسى بلا واسطة او بواسطة غير انسى فلا يدخل في ابن هاشم ولد بناته. هذا كله تفصيل للمالكية الحقيقة إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه يرى أن البنور المطلب تمنع أيضا من أخذ الزكاة وأن بني المطلب لهم حكم بني هاشم والشافعي رحمه الله من بني المطلب ويرى أنه لا يحل لهم أخذ الزكاة واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذو القربة ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم وتلك العطية عوض عوضهم بها بدلا عما حرموه من الصدقة وينظر في هذا الكلام وهذا التفصيل الأم للإمام الشافعي والمهذب للإمام الشيرازي ومعه المجموع للإمام النووي الأدلة على حرمة الزكاة على بني هاشم أدلة كثيرة من السنة منها حديث أبي هريرة المشهور المروي في الصحيحين أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن ما نأكل الصدقة وروي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس يعني غسالة أموال الناس الإمام ابن قدام المقدسي هو من كبار علماء المذهب الحنبلي ذكر خلافا واسعا في أخذ بنيهاش من الصدقة من غير الفريضة. أما الزكاة المفروضة فقال لا نعلم فيها خلافا في لا تحد لهم الصدقة المفروضة. هذا الكلام ليس هنا محله وإنما محل الكلام هنا في صدقات الفرد وهي الزكاة. مسألة احتساب الزكاة على المدين المعد لا يجوز أن يحسب المرء دينه الكائن على مدين عديم ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له أسقطت عنك من زكاة مالي أو أسقطت الدين عنك من زكاة مالي يعني شخص مدين لآخر هذا الشخص عديم لا يستطيع دفع الدين الذي عليه فقالوا لا يجوز للدائن لو شخص مزكي له ذكي لا يجوز له أن يحتسب هذا القدر الذي عليه الذي له على الرجل من الزكاة. ثم أتبع المصنف بالحديث عن دفع الزكاة لموالي بني هاشم استكمالا للحديث عن دفع الزكاة لبني هاش أنفسهم. المصنف يرى جواز دفع الزكاة لموالي بني هاشم غير من فقهاء المذهب يرون أنهم لا يأخذون منها. ويقولون إن موار القوم منهم وبالتالي فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة وقد روي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى أأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لا إن الصدقة لا تحل لنا وإن موال القوم من أنفسهم الحديث رواه الإمام الترمزي وصححه رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في السيرة الصحيحة وفي الإرواء المصنف يرى أنهم يجوز أخذ الزكاة يجوز لهم أخذ الزكاة ويمكن الاستدل له بحديث السيدة جوايرية بنت الحارس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندك من طعام أو هل من طعام؟ فقالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظم شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة أعطيتها مولاة من الصدقة. فقال قدميها فقد بلعت محلها. قلت تعليقا على السرد بهذا الحديث. لعل الاستشاد بهذا الحديث إنما يتأتى على قول من يرى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آله وقد حكى بعضهم الإجماعة على عدم دفولهم والمسألة أيضا ليس هذا محل بسطها ويستدل لهم أيضا من المعقول على إن موالي بني هاشم يأخذ من الزكاة يستدل بأنهم ليسوا بقربة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس أيضا فأنهم لم يعوضوا عنها لخمس الخمس فلا يجوز أن يحرموا منها كسائر الناس أسألة دفع الزكاة للشخص القادر على الكسب أو الشخص المالك للنصاب القادر على الكسب يجوز له أن يأخذ الزكاة إن كان فقير وهذا هو ظاهر الإمام خليل غلافا لمن يرى له جواز الأغزي لمن يرى له عدم جواز الأخذ منها كذلك من يملك نصابا كما لو كان فقيرا وعنده عيال كثير ومع ذلك يملك عشرين دينار فهذه لا تكفيه هو أولاده وبالرغم من أنها نصاب إلا أنه يحق له أن يأخذ من الزكاة ما يكمل به النصاب أو ما يكمل به طعامه. وفي هذه الحالة ملكه للنصاب لم يؤثر على وجوب الزكاة هذا الكلام في عموم الزكاة لكن في زكاة الفطر الأمر يختلف كما سيرد في موضعه وهناك أمور جائزة تتعلق بمصرف الفقير والمسكين. حوالي ثلاث أمور الأمر الأول يجوز أن يدفع المرء من زكاته للفقير الواحد أكثر من النصاب ولو صار به غنيا لأنه دفعه له بوجه جائز أو بوصف جائز يعني يجوز المرء أن يدفع زكاته للفقير الواحد حتى ولو كانت الزكاة هتبلغ عند الفقير أكثر من النصاب لأنه دفع بوجه مستحق وهناك من الفقراء ما يحق أن يدفع له أكثر من النصاب وذلك لكثرة نفقاته أو اشتغاله بأمور تسد ثغرات عن المسلمين الحقيقة أن عدلت التوزيح في الزكاة مهمة جدا ابناءنا الطلاب وهذه مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من الناس المفرقين للزكاة فتجد شخصا ذا أسرة كبيرة وعيال وحالته ضيقة ومع ذلك لا ينتبه إليه الناس لكونه صاحب صنعة أو صاحب قطعة أرض صغيرة أو صاحب دخل براتب شهري ونحوه فيظن الناس أنه لا, شيء أنه لا يستحق الزكاة أو يتقللون من دفع الزكاة له شخص آخر على النقيد بمفرده رجل أو امرأة لا صنعة عنده ولا مال عنده ولا دخل له إلا أنه من كثرة ما يعطيه الناس من الزكوات ومن الصدقات يصبح أغنى أحيانا من المزكي نفسه هنا ينبغي أن ينظر إلى مسألة عدالة التوزيع والدقة في التحري عمن يستحق الزكاة اثنين يجوز او صورة اخرى او امر اخر يجوز ان يدفع يدفع الشخص للفقير كفاية سنة من نفقة او كسوة ولو كان هذا المدفوع فوق النصاب وهذا كله اذا كانت الزكاة لا تدفع في السنة الا مرة واحدة وإلا يعني لا وإلا اذا كانت الزكاة تعطى اكثر من مرة اعطي من كل واحد ما يبلغه الاخرى يعني لو ان الزكاة تجمع وتفرق في بلد ما على فترات خلال السنة كل ثالث شهور او كل اربع شهور فيعطى لهذا الشخص من زكاة الدفع الأولى ما يوصله للدفع الثانية وهكذا ثلاثة من دفع زكاته لمدين معدن ثم أخذها منه في دينه من غير تواطئ على ذلك هل يجوز له ذلك أم لا في المسألة تردد للمتأخرين لأن المتقدمين لم ينصوا على شيء فيه وقد يسأل أحد الطلاب فيقول ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة حسب على عديم التي أشار عليها مصنف سابقا الفرق هنا فإن المسألة الأولى هو دائن لهذا الشخص العديم فذهب إليه وقال أسقطت ما عليك من دين في نظير الزكاة يعني ما عندك من دين أنت لا تستطيع سداده أسقطته عنك وذلك من نصاب الزكاة أو من مال الزكاة هذه الصورة الثانية التي معنا دفعها للشخص الفقير وبعد أن دفعها له استردها منه قضاء لدينا فهنا يفرق المصنف ما بين هذه الصورة والصورة التي تليها وفي الصورة الحالية لا يجوز ذلك إلا في حالة عدم شبهة التواطو فيما سبق يعني لم يتواطع على أنه حياتها لو يأخذها منه ثم استكمل المصنف الحديث عن بقية أصناف الزكاة فقال وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدئ به وأخذ الفقير بوصفه ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه وولا للمسلمين المسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها ومجاهد وآلته ولو غنيا كجاسوس لا سور ومركب وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مثلفا وهو مليء ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد المصرف الثالث من نصارف الزكاة مصرف العاملون عليها العاملون عليها أشار الإيمان المصنف بقوله وجاب ومفرق الجابي هو الشخص الذي يتولى جمع الزكاة من أربابه والمفرق أو الذي يتولى تفرقتها على الفقراء والجابي قد يطلق عليه الساعي وذلك في زكاة الماشية كما وشير في أول الكتاب وقد يطلق عليه الجابي وذلك في زكاة الأموال أو زكاة الزروع والسماع والمفرق معروف هو الذي يقوم بتفرقة الزكاة وتوصيلها إلى مستحقين هذان الشخصان يأخذان من الزكاة حتى ولو كانوا غنيين والعلة في ذلك أن أخذهما ليس لعلة الفقر ولكن لعلة العمل واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فالله سبحانه وتعالى قد جعل العاملين عليها من أصحاب الحق فيها ولو لم يكن فقيرا بدليل أنه عطفه على الفقير والمسكين والعطف هنا يقتد المغير والأمر واضح ولذلك سيأتي الحديث بعد ذلك أو ستأتي الإشارة بعد ذلك أبناءنا الطلاب أن الشخص لو كان عاملا على الزكاة وفقير يجوز له أن يأخذ بأن الزكاة بوصفين يأخذ بوصف الفقر وبوصف العمل ويستدلوا على الأخذ أو أخذ العامل من الزكاة من غير الآية يستذل من السنة بحديث بوسر بن سعيد عن, أبي عن ابن الساعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعملني يعني فأعطاني باعتباري عامل فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكن وتصدق الحديث متفق عليه واللفظ هنا للإمام مسلم رحمه الله إلا أنه يشترط في عامل الزكاة شروط الإسلام والحرية والعدالة والعلم بأحكام الزكاة جمعا وتفريقا وعدم كونه من بني هاشم ولا يشترط فيه الغنى كما أشير إلى ذلك سابقا بناء على هذا الأمر لا يستعمل على الزكاة كافر ولا عد ولا غير عدل كمجروح أو فاسق ولا يستعمل عليها جاهل بأحكام الزكاة ولا يستعمل عليها شخص من بني هاشم وذلك لحرمتها على آل البيت لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم وقد تقدم ذكر ذلك لكن لو فرد ان اضطرت الظروف في بعض الحالات اضطرت الظروف في بعض الحالات المسلمين الى ان يستعملوا على الزكاة شخصا من هؤلاء هل يتغير الحكم ابناء ربطال الله بحين اذن اقول وبالله التوفيق اخذا من مفهوم كلام الشراح وكلام المصنف رحمه الله انه لا ينبغي ان يتغير انه لا ينبغي ان يتغير الحكم فالاستعمال على الزكاة شيء وصرف الزكاة إلى العامل شيء آخر مغايرة كما في بعض مسائل الفقه في من غصب فرصا وجاهد عليها أو صلى في فور النصوب أو توضى بماء النصوب يفرق العلماء ما بين إثم الغصب وما بين سقوط الفريض عنه وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مسائل الطهارة هناك طائفة من الأحكام تتعلق بمصرف العاملين عليها الحكم الأول أن العامل على الزكاة يبدأ بحقه فيأخذ هو حقه أولا وبعد ذلك يفرق الباقي على بقية المصارف سبحان الله معيني الترتيب في الآية إنما صدقاته الفقراء والمساكين فكيف يرى المصنف رحمه الله أن العامل على الزكاة يبدأ بحقه قبل بقية الأصناف قلت توجيها أو تعليلا لذلك لعله هو أول شخص تقع في يده الزكاة والأول أن لا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يأخذ كفايته أو يأخذ حقه من الزكاة لأنه صنف من الأصناف التي تجب لها الزكاة اثنين إذا كان عمل الزكاة فقير يأخذ بوصف الفقر والعمل إن لم يغنيه حظ العمل وكذلك كل من جمع بين وصفين فأكثر يأخذ فلأو على سبيل المثال عندنا عامل فقير غارم يجوز أن يأخذ من الزكاة بهذه الأوصاف الثلاثة فقراء عاملين غارمين هل الحالس على الزكاة يعتبر من العاملين؟ معروف أن القيام بأمر الزكاة يتطلب جابي ويتطلب مفرق ويتطلب سائق لنقل الزكاة ويتطلب شخص لحساب الزكاة ويتطلب الكثير من التخصصات هل الحارس على زكات الفطر أو على زكات المال لا يعطى أجرته منها أو يعطى قالوا إنه لا يعطى أجرته من زكاة الفطر ولا من زكاة المال بل يدفع له أجره من بيت المال ولهذا يأخذ كل منهما أجر حراسته من بيت المال ولا يستحق من مال الزكاة شيئا مصرف المؤلفة قلوبهم المصرف الزكاة المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم للفقهاء فيهم تفصيل بعضهم يرى أن المؤلف قلبه هو الشخص دخل في الإسلام حديثا فيعطى ليتمكن الإسلام في قلبه بعض العلماء يرى أنه شخص كافر يعطى لترغيبه في الإسلام أيا كان التفسير على هذا النحو أو على هذا النحو فإن هؤلاء صنف من أصناف وجوب الزكاة أو من الأصناف المستحقين للزكاة المصنف أشار إلى نقطة هامة جدا إلى أن حكم المؤلفة قلوبهم باقي ولم لم يتغير خلافا لما رأاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كأنه أسقط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة وقال إنما كان ذلك في أول الإسلام أما وإن كفر المسلمون وأصبحوا ذو شوكة فلا داعي لذلك مصرف في الرقاب من مصارف الزكاة يعني يدفع الزكاة للعبيد ليعتقوا من الزكاة وذلك صادق بأن تدفع له تدفع للعبد نفسه, نفسه نفسه، ليعتق منها نفسه أو يشترى بها العبيد ويعتقه اشترط في العبد المستحق للزكاة أن يكون خاليا من شوائب الحرية فلا تدفع للمكاتب ليخلص بها بقية نجوم كتابته ولا تدفع للمدبر خلافا لمن يرى من أهل المدبر هو من قال له سيده إنك حر بعد موتي خلافا لمن يرى من أهل العلم أنها تدفع لهؤلاء استذلا بحديث عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله أوليس واحدا قال لا عدق النسمة أن تفرد بعدقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمنحه الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير وجل من الحديث أن فك الرقاب شيء والإعانة في فكها شيء آخر فك الرقاب يعني فك عبد كامل العبودية وتصيره إلى الحرية المعاونة في عتق الرقاب إنك تأتي إلى عبد مكاتب أو نحوه فتعينه فتعينه على أداء نجوم أو أقسام كتابات يتعلق بمصرف وفي الرقاب بعض الأحكام نشير إلى إليها فنقول إن المزكي إن اشترط الولاء لنفسه يعني اشترط عتق العد اشترط الولاء لنفسه فشرطه باطل والعتق عن الزكاة صحيح والولاء للمسلمين والولاء للمسلمين وهذه قصة طويلة وردت في حديث السيدة بريرة رضي الله عنها وأرضاه حديث طويل مشهور في الكتب السنة وعليه أو منه تؤخذ طائفة كبيرة من الأحكام في مسألة اشتراط الولاء لنفسه أو عدم اشتراطه من المسائل أيضا أن من يعتق من هذه الزكاة يكون ولائه للمسلمين وليس للمزكي لأن احنا شوية ذكرنا أن المذكر والشرط الولاء لنفسه الشرطنا باطل من متميمات الكلام أن من يعتق من هذه الزكاة يكون ولاءه للمسلمين وليس للمذكر فإذا مات ذلك العتيق ولا وارث له أو له وارث لا يستغرق جميع المال كان المال كله للمسلمين وما بقي كان المال كله في الأولى وما بقي عن الوارث في الثانية لبيت المال يعني العموم المسلمين لا لعتقه لأن المال الذي اعتق به مال عام للمسلمين مصرف الغارمين من مصارف الزكاة والمراد بالغارم المدين الذي يعطى من الزكاة ليوفي دينه إن كان حراً مسلماً غير هاشمي يعني بنفس نفس الشروط السابق فهذا المدين يعطى حتى ولو مات المدين فيوفى دينه منها ما إنه مات إلا أن الحكم ما زاله قائما في مسألة الدين يعني يقضى الدين من الزكاة سواء كان صاحبه حيا فيدفع له ما يقضي به دينه أو كان ميتا فيقضى عنه الدين مشترط في الدين الذي يستحق صاحبه الأخذ من الزكاة أن يكون دينا من شأنه الحبس فيه يعني دين من شأنه أنه عند العجز عن السداد أو عند عدم السداد يستحق الشخص أن يحبس فلا يعطى على سبيل المثال للوالد ما يؤدي به دين ابنه، لأن الوالد لا يحق له أبداً أن يحبس بدين يطالبه به ابنه. يعني الوالد مش من حق الابن أن يحبس، أن يحبس والده بدين. الحديث أنت ومالك لأبيك، والحديث رواه أحمد والناجية ومره من عدة طرق يقوي بعضها بعض، وفي كلام واسع للعلماء ضعف بعضهم. وصحها أووثق رجاله بعض علماء الحديث. ويستدل أيضا بحديث أنس السابق أن المسألة لا تحل إلى الذي ثلاث، الذي فقر متق أو غرم مفزع أو دام موجع. أيضا يشترط أن يكون الدين غير فساد أو في غير فساد. فلو أن شخصا يستدين لشرب الخمر أو لمعاشرة. أو العزب الله الفاجرات أو الارتكاب الفواحش أو نحو جالب أو شخص يستدين للسفر للسياحة والتنزه فهذه الديون لا أثر لها ولا قيمة لها في استحقاق الشخص للزكاة كذلك يشترط أيضا أن لا يكون الدين لمقرد استحقاق الزكاة يعني بعض الناس تأخذ الفقه من الناحية اليسرى فيقول إنه ما دام الفقه يبيح للمدين أن يأخذ من الزكاة فأنا سأستدين لأأخذ من الزكاة يعني أستدين لأستحق الزكاة هذه حيلة يأباها الشرع الشريف لأن الله سبحانه وتعالى ينأى بالمسلم عن الحيل وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب الحيل الباطلة فلو تحمل الشخص الدين وليس له به أي حاجة بل لمجرد أن يكون من المستحق الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده لأنه قصده هنا مذموم لخلاف المدين الذي استدان للضرورة ناويا الأغز يعني في مدينة استدان للضرورة ولا ناويا الأغز من الزكاة فيعطى من الزكاة حينئذ لحسن نيته ومعنى قول المصنف رحمه الله إلا أن يتوب على الأحسن أن محل عدم جواز دفع الزكاة لمن تحمل الدين في فساد ليأخذ به الزكاة مقيد بإذا لم يتوب الشخص فإن تاب الشخص عن هذه النية السيئة والعياذ بالله فإن لنا أن نعطيه من الزكاة ليؤدي بها عنه ما الدين بعد أن نتأكد إن شاء الله من حسن نيته وتوبته وأوبته إلى الله تعالى يشترط أيضا في المدين الذي يستحق الزكاة أن يكون أعطى ما بيديه من العين أي من الذاب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وفضل عليه الدين يعني الشخص مدين بمبلغ كذا عنده ما يسد به جزء من هذا المبلغ فلا نعطيه المبلغ كله ولكن ننتظر حتى يسد بما معه من المال جزءا من المبلغ ثم نعطيه بقية الدين فلا يحق لأحد على سبيل المثال شخص يكون له حساب أو دفتر توفير في أحد المصارف أو في أحد البنوك فيقوم ويقول إن علي ديون وأريد أن أقضي ديوني من الزكاة هو يدخر المال لظروف الحياة والدين ما زال قائما عليه فلا يعطى هذا المدين من الزكاة ليفي ما عليه من الديون إلا بعد أن يدفع ما معه من العين ويفضل الباقي فيعطى ويكمل مصرف وفي سبيل الله وهو المجاهد حيث يعطى من الزكاة ولو كان غنيا على المشهور إن سبق ان ذكرنا ابناءنا الطلاب ان العامل يأخذ من الزكاة بوصف العامل وبوصف الفقر وحتى لو كان العامل غنياً يأخذ من الزكاة كذلك المجاهد لو كان غنياً يأخذ من الزكاة لأنه يعطاها بوصف الجهاد لا بوصف الغنى والفقر ويعطى من الزكاة ايضاً لاجل قالة الجهاد من السلاح والرمح وغير ذلك يب من مصاري الزكاة المجاهد والآلات المستلزمات للحرب. والدليل على استحقاقه عموم الآية السابقة، وأيضاً حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي إليه فيودع إليه ويذوق. ويتعلق بمصرف المجاهدين الحكم التالي يجوز صرف الزكاة للجاسوس يعني الجاسوس من المسلمين إذا أسندت إليه مهمة تخدم المسلمين يعتبر داخل في بنود المجاهدين أيضا لا يجوز صرف الزكاة في الخدمات العامة الإنشائية كبناء الأسوار وبناء السفن ونحوها وذلك لما رأي من حديث زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأته رجل فقال أعطيني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرد بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فيها هو فجزئها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيت أعطيتك حقك بناء على ذلك أبناءنا الطلاب يرى المصنف رحمه الله أن الآلات الحربية الخاصة بالمجاهد نفسه من السيف والترس والدرع ونحو ذلك يستحق أن يدفع لها من الزكاة أما بناء الأسوار والسفن وتجهيز الجيوش والأسلحة الثقيلة ونحو ذلك فلا تدفع لأنها ليست داخلة في عموم الجهاد. وآخيرا مصرف ابن السبيل وهو المصرف الثامن من مصرف الزكاة الذي قال عنه مصنف وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو مليء ببلده يعني من مصارف الزكاة هذا الشخص الذي قد يكون غليا في بلده ولكن لما وصل إلى بلد أو في سفر من الأسفار انقطع به السبيل ولم يجد ما يوصله لهذه البلدة فإنه هو فإن هذا الشخص ممن يستحقون الزكاة ولا عبرة بغناه في بلده وعلى المعني بشأن الزكاة من الحاكم ونحوه أن يدفع له ما يوصله إلى بلده بشرط أن يكون مسافرا في غير معصية ولم يجد شخصا يسلفه ويصدق ابن السبيل في دعواه الغربة والاحتياج لأنه لا يجد من يعرفه ويفكيه في ذلك الموضع يعني إحنا ما نقدرش نقول لابن السبيل المنقطع الجاي من طريق وذاب أو من بلد وذاب لبلد أخرى لا نستطيع أنه نقول له ائتي ببينة أو ائتي بشهود ويتعلق أخيرا بمصرف ابن السبيل والغازي والغارب بعض الأحكام على النحو التالي أولا إن الغريب الذي يحتاج لما يوصله لبلده إذا أخذ الزكاة وبعد أن أخذها بدا له الاستقرار في البلد وترك بلدته, بلدته الأصلية فحين أذن علينا أن ننزع منه الزكاة إلا إذا كان له من المسوغات ما يبيح له الأخذ بوصف آخر ككونه فقيرا أو مسكينا أو استعملناه على جمع الزكاة أو تفرقتها منها أيضا إن الغازي إذا أخذ المال للغزو في سبيل الله ثم بدأ له أن يقعد عن الجهاد تخاذلا أو جبنا أو لأي سبب من الأسباب فحينئذ علينا أن نأخذ, ما أخذه، نأخذ منه ما دفع إليه لأنه أخذاه بوصف الغزو وهو هنا لا ينطبق عليه هذا الوصف ومنها أيضا أننا لو دفعنا الزكاة لشخص غارم وبعد الدفع استغنى بإرث أو بأي جهة من جهات الغنى من منهبة أو هدية ونحوها فهل هذا يستحق أن تسحب منه الزكاة أو لا فيها تردد في المذهب والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله